عدوها لو غلب لأهلك الحرة والنسل ولا استباح بيضتكم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأوى قلوبهم ولأذاق المسلمين كؤوسا أحلاها مر على الفرس سل السيوب سل السيوب أنت العريق عداك أشباح الردى وادعوا إلى الإسلام دعوة مفلص واحكم بحكم الله تغذو سيدا وأمر شبابك بالصلاف فإنما نصر الإله مع الصلاف مجندا واسجد لربك داعيا مستنجدا فالله ينصر جدا. سل السيوف أشهر سيوفك ولتمزق خصمها فالخصم يخشى أن يسلمها الندا والخصم يخشى أن يكون كخيبر وَيَمُرُّ رُعْبًا مِنْ جُنُودِ مُحَمَّدًا سَلَسُو سَلَسُو سَلَسُو سَلَسُو سَلَسُو سل عَلِّم جُنُودَكَ يَا عِرَاقُ كِتَابَهُمْ فَكِتَابُ رَبِّكَ الظَّالِمُ مُبَذِّدًا جَنِّ فوز التقي وصعقة المتمردى سل السيوك سل السيوك سل السيوك سل السيوك سل السيوك سل السيوك فعلى الطباط فأرضنا عليهم فانقضوا او تحتهم وجعلت ترابك للاعادي موقدا وجعلت ترابك للاعادي موقدا وجعلت ترابك لاعادي موقدا سلسل سلسل